برحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 رحمه الله تعالى وبالجملة فموضوع هذا الكتاب يعني في الحقيقة فقه مصطلح الحديث أو فقه, علوم أو فقه علوم الحديث بل فقه الحديث ومصطلحه وعلومه ورجاله يعني هذا الذي سيخوض فيه نستطيع أن نقول هذا فقه الحديث مع مصطلحه وعلومه ورجاله وستراه كذلك إن شاء الله تعالى مشمولا بما تنقح لي تلخيصه من بين القولين أو الأقوال يعني مثلا المسألة قد يوجد فيها قولان أو أكثر فالشيخ رحمه الله ينقح هذه الأقوال ويلخصها ويرتبها موشحا بمقابسات عجيبة وفوائد عزيزة ونتف ونوادر ونكات ولطائف على ما جرت به عادة أهل هذا العلم الشريف يعني يقول إنه سيوشح الوشاح وهو ما يعني يعني تتزين به المرأة أو ما يتزين به الإنسان ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وشاح تتوشح به يعني تتزين به إنه يوشح يعني بعجائب وفوائد عزيزة ونتف ونوادر ونكات ولطائف كل هذا يوشح بها كتابه ويزينه على ما جرت به عادة أهل هذا العلم الشريف وعقده العراقي رحمه الله تعالى في آداب المحدث من ألفيته فقال يعني من أداب المحدث يقول واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر كان من عادة الكبار هؤلاء وهذه سنة انقرضت سنة انقرضت وهي سنة الإملاء سنة الإملاء الحافظ ابن حجر املا أكثر من ألف مجلس أكثر من ألف مجلس سنة الإملاء كان في نهاية مجلس الإملاء يأتون يعني, يعني واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. يبتدئ المجلس بشيء من القرآن الكريم ثم يبتدئ الشيخ في إملاء الحديث بتخريره طيب ومنه نتائج الأفكار بتخريج الأذكار هذا كان املاء ولذا من نظر في كتاب النتائج سيجد المجلس الأول المجلس الثاني المجلس العاشر المجلس العشرين مجالس يجلس بين مغرب وعشاء أو بعد العصر إلى المغرب وطلابه من حول ويملي عليهم قد يملي من الصدر وقد يملي من كتاب قد يأخذ كتابا ليخرجه كالأذكار مثلا أو, أو قد يملي بما تيسر وهي التي تبع باسم الأمان المطلقه أمان مطلق يملي في الحديث ويأتي بعض الفوائد في الجرح والتعديل والعلل وبعض النكات واللطائف وبعض الحكايات والعراق يتكلم عن اداب المحدث عند الإملاء واستحسن الإنشاد في الأواخر أن ينشد شيئا من الشعر بعد الحكايات مع النوادر يذكر نادرة ولطيفة من النوادر وحكاية من الحكايات التي فيها العظة والعبرة وينشد بيتا أو بيتين أو ثلاثا من الشعر وعليكم بحيث ان المجلس تعم فيه الفوائد، فيجد المحدث بغيته ويجد اللغوي والقصاص بغيته وهكذا أيضا بحيث يعني مثل ما نحن مثل في بعض الأوقات نخرج إلى بعض الفوائد إلى بعض المآسي التي نحن نعيشها إلى بعض الأنكاد والهموم لنحللها لنتكلم فيها أه إلى تأصيل مسألة من داخل مسألة بحيث تكون هناك فائدة إلى ذكر قصة حدثت مثلا مع علم من العلماء وإن كان لكنهم كانوا يلتزمون مثل هذا لأنه كان مجلس إملاء مجلس إملاء واستحسن الانشاد في الاواخر بعد الحكايات مع النوادر يقول فائدة الشيخ رحمه الله يقول فائدة من عجائب الاتفاق هذه من الفوائد الظريفة اللطيفة التي تعرف يعني, يعني من باب المعرفة فقط من عجائب الاتفاق أن شيوخ ابن حجر الثلاثة ابن الملقن والبلقيني والعراقي رحمهم الله تعالى ولد كل واحد منهم قبل الآخر بعام وتوفي بعده بعام إذن السن واحد ولد قبل عام قبله بعام وتوفي بعده بعام وكان أولهم ابن الملق ولد سنة 723 وتوفي سنة 804 رحمه الله تعالى يقول طيب الله سرى ومع التزام لغة العلم بتحقيقات وسيطة يعني مع التزام لغة العلم ليست لغة القصص والحكايات لا هذا تأصيل انتبه أن هنا يريد ايش أن يؤصل للتخريج وللقواعد الجرح والتعديل لكنه سيتوسط لن يأتي بلغة رفيعة جدا وسامقة ولن يأتي بلغة قصاصين إنما يعني مع التزام لغة العلم بتحقيقات وسيطة سيلتزم بلغة العلم مع وجود تحقيقات وسيطة حري أن تبذل في تحصيلها أعمار حري بك يا طالب العلم أن تبذل عمرك في تحصيله وتجرد من أجلها الأسفار وتجرد أو تجرد إن قلنا وتجرد من أجلها الأسفار بمعنى أن طالب العلم يجرد الكتب هناك شيء هناك شيء اسمه جرد المطولات ما هو جرد المطولات هناك كتب تدرس وتشرح وهناك كتب تقرأ فإذا حصل فائده وقف عندها مثلا تاريخ الطبش تاريخ الأمم والملوك هذا أنت ما ستدرسه أو تهذيب الكماء مثلا أو تاريخ ابن عساكر مثل هذه الكتب لا تدرس إنما إيش؟ تجرد طالب العلم الواعي لأن العمر قليل والعلم كثير ففي وقت الضيق وقت النصب وقت التعب وقت الفتور حتى لا يبتعد عن العلم يجرد مثل هذه الكتب التي يستطيع قالب العلم أن يجردها سريعا بمعنى الجرد بمعنى أنك تمر مرورا سريعا عليها مع الذكاء والحكمة والفطنه بماذا؟ أنك إذا وجدت فائدة أن تسجل مكانها ثم تر... ثم أن ترجع إليها بعد ذلك، فذا يسمى بجرد المطولات. لكن مثل فتح الباري، لا هذا لا يحتاج لجرد، لأنه شر للصحيح، فجب أن تقف عنده ككتاب تدرسه. ولا حرج أن تدرس بعض المجرد بعض المطولات كثير أعلى منه بلاه بحيث تستوعب. تراجم كثيرين من أهل العلم تفيدك في جرد غيره فهنا وتجرد من أجلها الأسفار وتطوى لها أسفار بعد أسفار هذا من الجناس يعني تجرد من أجلها الأسفار تجرد من أجلها الأسفار بمعنى أنك تحاول أن تمر على الكتب الكبيرة وتطوى لها أسفار بعد أسفار إما تطوى لها أسفار بعد أسفار بمعنى السفر أو بمعنى الكتب والله يمن على من يشاء والأعمال بالنيات. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يمن على من يشاء من عباده والأعمال بالنيات ما هو قصدك ونياتك في طلبك للعلم إن كنت تقصد وجه الله فسينفعك الله سبحانه وتعالى ولا يعني ولا, تيأس ولا يصيبك الإحباط بسبب قلة خاصة في عصره في الزمان الأول كان المجلس بالألاف اليوم قلة والقلة يعني البعض ما يعيه طيب نحن ماذا سنستفيد من دراستنا لفتح المغيث أنا أكفيني البيقولي ماذا أستفيد من فتح المغيث يعني ونعني أنا الذي سأصل في يوم من الأمل أن أكون محدثا وما يدري وما يدري ماذا سأستفيد مثلا من دراسة البخاري يعني نحن نكتفي بالاربعين النووي أو بنتف من رياض هو انا يعني, يعني عندما أصعد أخطب سأقول قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا النووي ما سأقول له إذن نهايتك أنك خطيب لن تفلح لن تفلح أي في العلم أما الفلاح بمعنى الصلاح والقبول عند الله فهذه مسألة أخرى لا يفلح هذا في طلب العلم لا كن صاحب همة وكن صاحب همة عالية ابن الجوزي عندما نكل به في نهاية عمره وهو عظ العصر وكان له شأن ونكل به وفي عشر الثمانين ونفي الى واسط ماذا فعل اخذ ابنه معه وذهب ليطلب علم الثرات الذهبي رحمه الله تعالى يقول فانظر لهذه الامه العاليه بعد ان كان الخليفه والسلاطين يجلسون بين يديه ويسمعون منه او يجلسون خلف ستاره ويسمعون منه ويجلسون لمجالس وعظ فاذا به يجلس بين من هم اصغر منه سنا ليطلب العلم نقول فان لهذه الهمه العاليه هو طالبان نهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا هذا هذا يعني وقديما قالوا هذا شان من لا شان له الا هو ليس لك شان الا طلب العلم ولذلك اغلب طلبه العلم فقراء وكم صرخنا وقلنا يا اهل الاموال اكفلوا طلبه العلم لا أحد يسمع ما احد يسمع فما بقي الا الصبر والاحتساب. والله يمن على من يشاء والاعمال بالنيات ومع هذا فليعلم الراغب مره اخرى أن النظر في طائفة من أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل والتي في مثاني هذا التأصيل بعض منه يعني يجب أن تعلم أن هذا الكتاب لو أنك درسته كاملاً فأنت إنما أخذت شيئا من هذه الأصول ولم تحصلها كامله والتي في مثان هذا التأصيل بعض منها لا تؤهله لتسنم التخريج يعني الذي ستدرسه هنا لا يؤهلك إنما هو أمر يساعدك أمر يأخذ بيدك لكن يبقى الجد والاجتهاد والدراسة والتعب والبذل من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأصول لا تشام النفس عن طريق التعلم والتعليم في يعني هذه ليست هذه الأصول لا تأتي عن طريق التعلم والتعليم فقط. لا. إنما يدخلها أمور أخرى. رأسها توفيق الله سبحانه وتعالى. وإنما تنقضح عن نفس تمكنت من أصل الأصول ومعقد الفصول. نفس جرى العلم في دمها البصيرة بأصول الحديث ومصطلح أن يكون عندك بصيرة بأصول الحديث وبمصطلح وقواعده وديمومة النظر في كتب الحديث وشروحه ورجاله وطبقاته ومنازله ومراتب النقاد منه يكتظن أنك بمجرد دراسه أن... كتاب مثل هذا أصبحت محققا مخرجا محدثا لا هذا حتى يلج الجمل في سم القيار إنما بد من ملكة يختلط العلم فيها بشحمك ولحمك ودمك ويكون أعطاك الله البصيرة في أصول الحديث وفي مصطلح ومصطلحه وقواعده، وأن تداوم النظر ما يمر عليك يوم أو أيام إلا وانت تنظر في, كتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شروحه وفي رجاله وفي طبقاته ومنازلهم ومراتب النقاد منهم ومراعاه الفاظهم وتغير عباراتهم أيضا أن تعرف الألفاظ النادرة وان تعرف اصطلاحات كل عالم من العلماء وحقيقه مصطلحاته والتمرس فيها بطول الكشف وكثره البحث والدرس التي تسمى باختصار بايش بالخبر او ما كان شيخ الامه في عصر ابو عبد الرحمن الالباني رحمه الله تعالى يسمى بايش بالممارسه الممارسه انك مداول ولو, ولو أن تقرأ كل ليلة قبل نومك حديثا واحدا بالسنه إذا ما استطعت أن تداوم على الدراسة وعلى التلقي وعلى المشافهة وعلى الاطلاع وعلى الجد والتعب والتمرس فيها بطول الكشف وكثرة البحث والدرس ومشافهة الأشياخ واستنهاض البلاد والسعي في مناكبها بالارتحال وقيد الليل مع النهار حتى تكون هذه الوجهه الشريفه للراغب دينا وديدنا على هو مبين على ما هو مبين في رسم المتاهل هذا سياتي ان شاء الله مع حسن الفهم وصلاح النيه والقصد باختصار بذل الجهد بذل الجهد لا تحسبن العلم تمرا انت آكله لن تنال العلم حتى تلعق الصبر حتى تذوق الصبر على أصوله وتذوق المر مر التعلم ليس صحفا تقرأ أو مجلات يمر عليها بل هذا دين ولذا دخل في هذا الشأن من ليس من أهله فضحوا أنفسهم دخل في هذا الشأن من ليس من أهله فضحوا أنفسهم لأنهم دخلوا في شأن ليس من شأنهم فأنت إذا أردت خدمة دين الله سبحانه وتعالى في هذا فعليك بالتمرس الممارسة التي تكسبك خبرة وتكسبك علما مع حسن النية ومع حسن الفهم أن الله يرزقك فهما وتوفيقا مع صلاح النية والقصد أن تكون نياتك وقصدك ليس أمرا دنيويا لأنه لا يأتي من ورائه دنش يعني لو أخبرتكم مثلا ممكن اليوم أشتري مخطوطات. بكم ألف بكم. كم نحصل من أصحاب المكاتب ستتعجب ستتعجب يعني من الممكن أن يدفع طالب العلم من جيبه زيادة عما من أول. وانظر كم سيتعب وكم من الأيام والليالي ينفق من اجل ان يخدم دين الله عز وجل في المقابل واحد ياخذ كتابا مطبوعا عن طريق الفارس او شيء فتح الباري المغني لابن قدامه الى غير من الكتب تعليق يسير وطبعه نشر وأخذ اموالا لكن شتان بين من يعمل لله سبحانه وبين من يعمل للدنيا الذي يريد يعمل لله سبحانه وتعالى لا بد ان يؤصل اولا قال فمن مجموع هذه الهيئه تحصل لمن رزق حظا من هذا العلم ملاكه تؤهله للدخول في درج التخريج بالتدريج يعني الذي يرزق وتجتمع فيه هذه الهيئه هنا تبتدئ الملكه الملكه التي قلنا ايه سجيه يستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقدح في صدره الصحه ثم يبحث بعد ذلك ينقدح في صدر ان هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان يفعله أئمة الشأ من كثرة مخالطتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلون الأحاديث المعلولة ولا يستطيع أن يعبد إلا أنه معلول هذا الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك اذهب واسال محمد واسأل محمد بن مسلم ابن واره واسأل اباحات من ننازف إذا اتفقنا فاعلم أن هذا العلم إلها يلهمهم الله عز وجل إن هذا الكلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد بعض أنه قد يقول إيش الح... ذهب الذهبي. أي الذهبي رحمة الله كثيرا يقول وهذا الكلام أشبه بكلام الطرقية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الحديث كالشمس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 ويصبح الحديث يختلط بشحمك ولحمك ودمك عند ذلك تصبح مخرجا بحق ومحدثا بصدق ويصير بهذا كأنما أصول التخريج تنقضح في نفسه ويحصل له فيها نوع دلالة ونفاذ بصيرة كأن التخريج علم التخريج هذا أصبح شيئا يعني ينقضح في نفسه ويعطيه الله الدلالة والبيان ونفاذ البصيرة في هذا العلم ولا عمره إن وجود هؤلاء العزيز فهم في قلتهم بين المنتسبين إلى مقالتهم أعز من مذهب أهل السنة في الملل بين سائر الآراء والنحل. وأقل من عدد المسلمين في مقابلة أهل الملل. يعني إن وجود هؤلاء قليل لماذا؟ لأن أغلبنا يتعج أغلبنا يتعج وانظر للألباني رحمه الله تعالى ولغيره من شيوخ العصر الذين اشتغلوا بالحديث تجد أنك أمام جبل أصبح الحديث في شحنه ولحم ودمه وتجد بقية هؤلاء ما هي إلا أسانيد يجمعونها وبها يفتخرون وعلى عباد الله يترفعون رجل يروي عن, عن مئة شيخ إيش يعني, يعني, يعني الزائد يعني لا يروي عن ألف شيخ واتصل بهذا واتصل بذاك وهذا أرسل له إجازة. بجمع الإجازات والأسهل. أنا أروي البخاري من من من من مئة طريق. يعني يعني ماذا جئت بجديد يعني؟ لكن هل تفهم صحيح أن الصحيح تفهم منهج أبي عبد الله رحمه الله في كتابه تستطيع أن توضح للمسلمين؟ ما اتى به البخاري من مما حير العقول في تبويبه لا راس امره يعني راس ماله انه يروي البخاري الجامع الصحيحه للبخاري عن مئه شيخ طيب يا مولانا تعالى وضح لنا منهج البخاري هو مجرد يقرا فقط ونروي الجامع الصحيح عن طريق شيخنا فلان وفلان وفلن ويسهد وبعده طيب وضح لنا من هاج من هاج من هاج نريد منهج البخاري عليه رحمة الله في الأسنين منهجه الحديث هل له شروط في الصحة زائدة عن شرط الصحيح هو لا يدري ورأس ماله انه جمع اسانيده واجازاته هذا نموذج نموذج من من بعض مشايخ العصر وان كان وان كان اقول وان كان هذا له نوع فائده الا انه ليس من اصول العلم ليس من أصول العلم اش يعني وانا هنا مثلا اتصل بشيخنا فلان وارسلي الاجازه إيش يعني, هذا هذا يعني هذا ليس ليس ليس من من, من اصول العلم التي تنشئ عالما او تنشئ محدثا انما اصول العلم التي يختلط الحديث بشحمه ولحمه ودمه اوصوله وقواعده والجرح والتعديل والرجال والقواعد والمصطلحات وأن يفهم عن العلماء اصطلاحات متذب لشيخ ما يجب رأسه لأنه فهرس, فهرس مجموعة يفهرس لمجموعة من الكتب الحديثي إيش يعني استفدنا يعني جزاك الله خيرا يسرت على طلبة العلم لكن أنت ولذلك فاق الألباني رحمه الله تعالى أهل عصره بإيش؟ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بأن الحديث اختلط بشحم ولحم وده وخالف الكبار ووافق الكبار ووافق بعلم وخالف بعلم كم كم من من يحسنون هذا الشأن في عصرنا لو رجعنا للاعصور الذهبيه تجد فطاحل يعني لو رجعنا مثلا لا اقل ايام الامام احمد وابن معين وابن المدناء لو رجعنا لايام ابن تيميه تجد ابن دقيق العيد ابن تيميه المز ذهب برزال نسيد الناس ابن القي نرجب عبد الهاد لكثير مش عارف. وتجد غيرهم وغيرهم وإما جبال جبال تعالى لعصري من الذي يفهم هذا الشان ومن الذي يصبر على هذا الشان وإنك واجد في تعاليق المحدثين على كتب السالفين ما تميز به من رزق الذوق العلمي في التخريج التذوق العلمي اكتب عندك ينصح ينصح بمراجعه مقدمه كتاب المتنبي لاستاذنا الكبير الاديب الاستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى تذوق الأدب تذوق العلم وان التذوق هذا يحتاج لجد واجتهاد من جانب وعطاء من عند الله عز وجل فهنا من رزق من رزق الذوق العلمي في التخريج قدمت كتاب المتنبس أو رسالة في الطريق إلى ثقافتنا طبعت مفردة هذا العلم عليه رحمة الله وإنك واجد في تعليق المحدثين على كتب السالفين ما, تمي... ما تميز به بين من رزق الذوق العلمي في التخليد ومن نصيبه تقليد الأوراق هناك من له ذوق علمي له ذوق وله تذوق وله قواعد التي ينطلق منه وبين من وبين من اكتفى بتقليب الفهارس وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وانتهت المسألة الحمد لله ومع وجود الفهارس اليوم التي يسرت على الناس قد تظن أنك أمام ابن حجر لكن الذي يدرك حقيقة الأمر يستطيع أن يفرق بين العالم الذي رزق الذوق العلمية وبين من حظه ونصيبه تقليد الأوراق والإرهاق بالحوالات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات هو يحيط على كتاب كذا وكتاب كذا وبعض الطلبه اليوم قد الطلبة يفتخر مثلا يقول أنا وعليكم السعف الشيخ الألباني رحمه الله خرج الحديث من عشرة كتب وأنا الحمد لله خرجت الحديث من أربعين كتاب إيش يعني جئت بجديد يعني. ما أنت خرجته من الفهارس؟ هو خرجه من المخطوطات. طيب ماذا جئت بجديد الإسناد واحد سواء في العشر أو في الأربعين ما جئت بجديد لكن العلم الذوق العلمي يكون عنده ذوق علمي عنده خبرة عنده ممارس لهذا الفن وبعد فإليت مقيدات وتحقيقات في أصول في التخريج وفي أصول التخريج وفي قواعد الجرح والتعديل في بحق ثلاثة كتب في كتاب واحد عسى الله أن ينفعني ومن شاء من عباده بها امين وعلى العلات جمع عله يعني على ما فيها من قصور ونقص فآمل أن يكون محتواها مشوفا معلما يعني يرغبك ويساعدك على البذل وعلى التعلم يجلو عوارض الظلم الجلاء بمعنى الوضوح ويكسف العصبية على السنن لما هنا من نقول مستخرجة من معدنها نقول من أصولها من الكتب المعتمدة موثقة من نقول مستخرجة من معدنها موثقة على أصولها عن أهل الفضل والفضيلة والرتب الرفيعة نجوم, نجوم هدى رجوم العدى هذه النقول التي ينقلها ليست نقولا من لا هذا من, من, من, من كتب الأئمة العظماء الذين قعدوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤصل لهذا العلم العظيم أمناء الله على حفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم قال يا خبيث تعرض على ابن المبارك وعلى أبي اسحاق الفزر فينخلانها نخلا هؤلاء أمناء يعيش لها الجهابذة وهؤلاء أمناء الله على حفظه. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم وتكفل بحفظ السنة النبوية المطهر. فلا يضيع شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغيب منه شيء عن الأمة. ورحم الله الذهبي العلم. بحر لا ساحل له وهو مفرق في الامه فمن التمس وجد لا يضيء ما ضاع حديث واحد من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كيف كيف وانتم تقولون هناك كتب فقدت نعم فقدت اساميك لكن لم تفقد مطول هناك كتب مفقوده نعم لكن لا يوجد متن واحد فقط إنما هذه أسانيد أسانيد مرتبطة في مجملها بكتب عظيمة جمعت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول شيخ شيوخنا أبو الأشبار رحمه الله تعالى في تحقيقه على الرسالة وغيرها ان يعني إن الكتب السته مع زوائدها السته مع كتب البيهقي والدرقوطني وابن حزم وابن عبد البر هذه تستوعب لا يكاد لا يكاد حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفوتها وان فتف شيء يسرب في بقيه الكتب هو فائده هذه الكتب ايش كثره الاسانيد التي قد ان بها لديك ظاهر تكون لديك ان بها لديك ان تكون لديك يجبر تكون ظاهره الضعف لكن ان تكون ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون جمعهم أعمدة وأمت أو أنهم الذين يعتمد عليهم فلا شك أن ائمتنا هم الذين يعتمد عليهم في هذا الفن وفي غيره من مؤلفاتهم الجامعة في الحديث وعلومه مما أغنوا به الناظر وشرحوا الخواطر وعقدوا للعلم الأواصر أغنوا به الناظر الذي ينظر في كتب يستغني عن غيره ماذا تريد؟ تريد تريد عندك الكتب الستة وزوائد الكتب الستة يغني. ماذا تريد؟ تريد المصطلح؟ ارجع للرسالة ولمقدمة الفقه والمتفقه ومقدمة صح مسلم ثم بعد هذا المحدث إلى المحدث الفاصل إلى معرفة علوم الحديث للحاكم إلى, إلى أن تصل إلى مقدمة ابن الصلاح وما نظم حولها وما استدرك عليها وما شرح مغلقها وما استجد. ماذا تريد قواعد عندك, وعليكم عندك كتب الجرح والتعديل والرجال وما فيها من درر وما فيها من فوائد وما فيها من لطائف يقف طالب العلم حائرا أمامه فهم أغنوا النظر بكتبه وشرحوا الخواطر وعقدوا للعلم الأواصف قاصره العلم الذي يجمع بين أهله فجزاهم الله عن حسن صنعهم جزاء شاكر جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير يعني كانوا في الحياة كانوا جمال الأرض ونورها وبهجتها وبعد موتهم أصبحوا جمال الكتب والسير انظر انظر في ترجمة الإمام أحمد أو في ترجمة سعيد مسيد أو في ترجمة ابن أبي ذئب أو في ترجمة الزهري أو في ترجمة ابن سيرين أو في ترجمة شعبة أو في ترجمة الثوري أو في ترجمة البخاري أو في ترجمة أبي زرعة أو في ترجمة أبي حاتم أو الدار قطني أو في تراجمهم عموما يعني الذي ذكرتم كمثال انظر لابن معين الذي كان المحدث يقول شيوخه شيوخه يرتجفون منه الحمد لله اجازني ابن معين الشيخ الشيخ بدلا من ان يجيز لا يجاز انه اجاز يعني قبل حديث الحمد لله اجازني قبل حديث يدخل احمد والمحدث الكتاب في يده يدخل ابن المديه يدخل, على أو يدخل ابن يحيى يرتجف المحدث يرتجف ويده ترتعش فإذا قبل حديث يفتخر أن ابن معين قد قبل حديثا الشيخ له هيبته لا ابن معين هيبته على سنوخ رحمة الله تعالى عليه فهم أمناء الله على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدور التقييدات على علم جماعة منهم تقييدات هذه التي نحن سنقيدها ونستفيد من ورائها هذه تدور على جماعة من العلماء وفي طليعتهم وناهيك بهم الأئمة الأربعة المنتشرة مذاهبهم في الأمصار رحمهم الله تعالى هولهم أبو حنيف نعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 وخمسين رحمه الله تعالى قال ويتعلق بترجمته التنبيه على فوات بعض السفهاء في عصرنا من أبناء الأعاجم يعني وصل به الحد إلى أنه يكاد يكفر أبا حنيف وهذا كلام على النت وهدم يريد الخبيث أن يهدم أبا حنيفة بفقهه وبعلمه تمهيدا لهدم أشياء أخرى نسأل الله العافية ويتعلق بترجمته التنبيه على فوائل الأولى وضع في حق هذا الإمام يعني الغالب على الأعاجم أنهم تعلقوا بمذهب أبي حنيفة لأن أصل الرجل من فارس فتعلقوا بمذهبه ولأن الرأي غلب عليه حتى وكان القضاء في الدولة العباسية للأحناف فانتشر مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه فوضع بعض جهلة الأحناف بعض الأحاديث الموضوعة سواء في فضله او في ذم غيره من الائمه والتقليد عمى خاصه اذا كان عن عصبيه جاهليه اما اذا كانت المذهبيه مدرسه علميه فقط دون عصبيه وتعصب الا للسنه إن صح لفظ التعصب فهذه مدرسة لا حرج فيها اما ان الحق في مذهب ابي حنيفه او في مذهب الشافعي او في مذهب مالك او في مذهب ابن حنبل وما عداه فهو باطل فهذا عين الباطل فكل يؤخذ منه ويرد الا من الا النبي صلى الله عليه وسلم بابي وأمه وامي بل نفديه بالدنيا كلها وضع في حق هذا الإمام أبو حنيفة سراج أمته وغلط من قال في بيان قول أهل السير كان للنبي صلى الله عليه وسلم سيف حنفي أي نسبة للإمام ابي حنيفة وبينت هذا في الرقابة على التراث. بعض الأحناف من جهلة الأحناف من المتعصبة اتى في كلام لبعض اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد عنده سيف حنفي قال بالنسبه لابن حنيفه وهل كان خلق ابو حنيفه من اصله يعني سينسب سيف النبي صلى الله عليه وسلم لابن حنيفه الذي ولد سنه 80 الثانيه لدى الحنفيه عفوا لدى الحنفيه كنيه ولقب لا يعرف لهما تعليل مع شهرة صاحبيهما أبو حنيفة وابن العدي ومن هذا الباب كنية أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ما يعرف الصحيح. طيب الثالثة لما برز الإمام أبو لما برز الإمام الله في الفقه اشتهر قولهم الناس في الفقه عيال على أبي حنيفه وقبلت في حق آخرين ممن برزوا في أمر ما منها قال أبو سعيد الحداد في يحيى بن معين رحماه الله تعالى الناس كلهم عيال عليه هذا في تاريخ مدينة السلام وقال ابن تغري بردي في حق ابن أبي الدنيا المتوفى سنة 81 و 200 رحمه الله تعالى له التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه في الفنون التي جمعها هذا في النجوم الزهر وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى في حق البخاري رحمه الله تعالى من ألف بعده في التاريخ فعيال عليه وقال ابن نقطة رحمه الله تعالى في حق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أصحاب الحديث عيال على كتب أبي بكر الخطيب يعني أصحاب الحديث اهل الحديث آه يعني عيال على كتب الخطيب البغدادي، وقال السيوطي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة المزين والذهبي والعراقي وابن حجر يعني اشتهر قول في أبي حنيفة الناس, عيال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وأعطاه الله فقها واستنباطا مع ضعفه رحمه الله تعالى في ضع مع ضعفه بسبب سوء حفظه الضعف في أبي حنيفة لم يكن ضعف عداله إنما كان ضعف ضبط لأن الرجل اجتهد جدا في المتون وفي الاستنباط من المتون ورأس مال المحدثين الأسانيين الثاني إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي والمتوفى سنة 79 رحمه الله تعالى رأس المتقنين وكبير المتثبتين ومن العجيب في شأن مذهب هذا الإمام الجليل أنه لم يؤلف في مذهبه كتاب مختصر في وقت مبكر حتى ألف خليل المتوفى سنة 776 رحمه الله تعالى مختصرة وما زلت متطلبا السبب حتى وجدت في شرح احياء للزبيدي فليقف الراغب على قراءته يعني تأخر وجود مختصر في فقه مالك حتى ألف خليل المالكي رحمه الله تعالى مختصره في فقه المالكي الإمام الثالث عالم قريش وحافظ لغتها الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع بعد المئتين رحمه الله تعالى أول من أصل أصول الفقه في الرسالة أصل أي في ديوان مكتوب وإلا أصول الفقه كانت معلومة عند الصحابة وأصول الاستنباط كانت موجودة بينهم لكن اول من اصل اي اول من دون المقصود الاوليه هنا اي اوليه التدوين وليس انه الذي اخترع هذا الفن واخترعه بل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقون في ترجمته انه شرب ماء زمزم لثلاث كما في الجواهر والدرر للسخاوي والاعلان بالتوبيخ له وهذه سنة جارية لدى الكبار في العلم والدين منهم الشافعي واحمد بن حنبل وابن خزيمة والحاكم والخطيب البغدادي وابن القي والذهبي وابن حجر والسخوي وغيرهم رحم الله الجميع صب ماء زمزم لشيء وابن المبارك ابن المبارك وقف عند بئر زمزم وقال اللهم انا ابن أبي الموال حدثنا وساق إلى جابر رضي الله عنه وإن كان وجد خطأ في الاسناد أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ما أزمزم لما شرب له وأنا أشرب هذا لضمأ يوم القيامة عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه الرابع إمام أهل السنة مصند الدنيا من دفع الله به عن الإسلام والمسلمين يوم المحنة أحمد بن حنبل الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 رحمه الله تعالى قال أحمد بن إبراهيم الدورقي رحمه الله تعالى من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام ولهذا مظائر في حق الأكابر أعلاها ما أسنده الخطيب في الكفاية عن أبي زرعة رحمه الله تعالى وعنه السخوي الفتح المغيث يقول إذا رأيت الرجل ينتقص احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أو لو هم زنادقة ونحو إذا رأيت الرازي ينتقص أبا زرعة وفيه أيضا تهذيب التهذيب إذا رأيت من يضع على أكلمه ومنها قولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يذم يحيى بن معين فاتهموا على الإسلام إذن من جملة من جملة من سيأخذ من كلامهم ويقيد من فوائدهم الأئمة الأربعة. طيب ومنهم أيضا ومنهم أيضاً حافظ المشرق الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة ثلاث وستين رحمه الله تعالى. ومنهم حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر يوسف ابن عبد الله النمرس المتوفى سنة ثلاث وستين أربعمائة رحمه الله تعالى. قال يعلق يقول هذا العلم الميمون من الأفراد القلائل الذين يسوقون طوال المعاني بقصار المباني. والموضوع الطويل باللفظ المحرر الوجيز ابن حزم مع عدائه لأهل المذاهب إلا أنه قال عن كتاب التمهيد لا أعلم في فقه الحديث مثله فكيف بأفضل منه كتاب التمهيد على الموطأ وانظر كيف اتفقت وفاه حافظ المشرق الخطيب وحافظ المغرب ابن عبد البر في عام واحد الإمام العلامه الزاهد الفقيه المحدث كلمة زنديق هي يعني يعني اصطلح على انها هي تشبه كلمه منافق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعني اقرب ما تكون بلفظ المنافق لكن العلماء خرجوا عن كلمة المنافق إلى كلمة الزنديق لعلة فهو الزنديق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر أو من يكيد للإسلام وأهله الإمام العلامة الزاهد الفقير المحدث أبو زكريا يح بن شرف النووي المتوفى ستمائة 676 رحمه الله تعالى في كتبه الإرشاد والتقريب والمجموع شرح مسلم فوائد عزيزة وتحقيقات حديثية جليلة فرحمه الله رحمة واسعة اشتهر عن النووي أنه أشعري العقيد وجدت له كتابا يحتاج إلى إعادة نشر ثانية في نهاية أمره اختصر فيه ما أذكر كتابا لمن من السلفيين مما يفيدنا أن النووي ختم له بعقيدة السلف الصالح في أمور كثيرة رحمة الله تعالى عليه كان في يعني الكتاب عن الصوت والحرف. شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم النميري المتوفى سنه 28 و700 شيخ الإسلام ليست خاصة بابن تيمية وإن كانت صارت علما عليه والمراد بشيخ الإسلام هو العالم الجليل الكبير الذي كاد أن يحيط بعلوم الدين وله قدم صدق في الإسلام ومما يساق للفائدة أن الشيخ على الدين البسطامي سئل وهو ببيت المقدس هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيميه فقال نعم فقال قلت فكيف كانت صفته فقال هل رأيت قبة الصخرة قلت نعم قال كان كقبة الصخرة ملئ كتبا لها لسان ينطق. كأنه قبة الصخرة ملئت علما ولها لسان يتكلم وقال الذهبي رحمه الله تعالى ما رأيت أشد استحضار للمتون وعزوها, وعزوها منه وكأنت السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وقال ابن سيد الناس اليعمريه اليعمري رحمه الله تعالى لما أرأى الفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكان يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في التفسير فوحامل رايته أو أفتى في الفقه مدرك غايته أو ذاكر في الحديث فوصاحب علمه ودرايته أو حاضر بالملل والنحل لم تر عين من, من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه فيحضر مجلسه الجم, الجم الغفير ويرون من بحره العذب النمير ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير هذا في الرسالة المستطرفة شيخ هذه الصناعة وإمام الجماعة الحافظ العلامة الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 48 و700 رحمه الله تعالى قال عنه تلميذه السبكي لا هو ابن السبكي لو أقيم على أكما أكما يعني على مكان مرتفع والروات بين يديه لعرف كل منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقالت تلميذه الصفدي لم أجد عنده جنود المحدثين ولا كودنة النقلة الكودنة يعني البلاده بل هو فقيه النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات وعجبني منه ما يعانيه في تصانيف من أنه لا يتعدى حديثا يرده حتى يبين ما فيه من ضعف نتن أو ظلام إسناد أو طعن فروات وهذا لم أرى غيره يرأي هذه الفائدة فيما يريده انتهى وكان من ورعه وعمله بعلم رحمه الله تعالى أنه ترك الرحلة في طلب العلم لما احتاجت أمه إليه وممن لم يرحل بر بأم بر بأمه شيخ البخاري محمد بن بشار كما في الميزان هكذا تكون الحال اقتران العلم بالعمل فرحم الله عبدا جمع بينهما. الحافظ القدوة العلامة المتفنن ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 51 و700 الحافظ المفسر المحدث البارع ابن كثير عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقي المتوفى سنه 74 و700 رحمه الله تعالى الحافظ المدقق والعلامه المتفنن ابن رجب عبد الرحمن بن احمد الحنبري المتوفى سنه 75 وسبعين 95 و700 رحمه الله تعالى حافظ جم العلم غزير الفوائد كتابه شرح العلل عزيز المثال كان صلبا في السنة رحمه الله تعالى وقد شرفنا الله عز وجل وله منة والفضل بأن شرحنا كتاب شرح العلل الحافظ ابن رجب في المنصورة وهو مسجل حافظ المشرقين ذهبي عصره من قيل فيه حدث عن البحر ولا حرج حافظ الدنيا ابن حجر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أحمد بن علي الكناني العسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة رحمه الله تعالى لقبه, بذلك لقبه بذهبي العصر الكتان في فهرس الفهارس شيخ شيوخنا. وقال عنه تلميذه السخاوي رحمهم الله تعالى شرب ماء زمزم لنيل مرتبة الذهبي والكيل بمعيار فتنطه وفي لقبه ابن حجر وفي لقب ابن حجر قال بعض الظرفاء رجح نبأ ابن حجر فتقرأ قرضا وعكسا يعني تقرأها هكذا وتقرأها هكذا رجح نبأ ابن حجر كقول الله تعالى كل في فلك وقوله تعالى ورب وربك فكبر ومن أجل كتب الإصابة جلس في تأليف أربعين عاما ومات قبل عمل المبهمات قال تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى وأرجو عملها ولم أعلمه عملها ومن الكتب التي لم يكملها النكت على ابن الصلاح وتلخيص المتفق والمفترق للخطيب البغدادي وتخريج أحاديث الأذكار النوز وثقات من ليس في التهذيب وهو هنا فائدة استطراضية في تسمية بعض الكتب التي لم يكملها مؤلفوها منها المختارة للضياء مسند يعقوب بن شيبة مسند يعقوب بن شيبة لم يتم وقيل لم يتم مسند معلل قط وشرح علل بن أبي حاتم الحافظ بن عبد الهادي وعدة شروح لصحيح البخاري منها فتح الباري لابن رجب وشرح النوم والفيروس أبات الدلائل في الذيل على الغريب لأبي عبيد وابن قتيبة للصرقستي الإمام بن دقيق العيد طيب. خاتمة الحفاظ المؤرخ الحافظ المؤرخ السخاوز محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 902 رحمه الله تعالى ذكر الكتاني رحمه الله تعالى في فهرس الفارس ما اشتهر في كتب المتأخرين من أن آخر الخفاض السخاوي والسيوطي وأن هذا متعقب ثم ذكر من وقف على اسمه موصوفا بلقب الحافظ إلى القرن الثالث عشر ذهبي عصره العلامة المحقق المعلمي عبد الرحمن بن يحيى. المولود سنة 1313 والمتوفى سنة 86 بعد الثلاثمائة والف رحمه الله تعالى يقول تحقيقات هذا الحب نقش في حجر ينافس التبار كالحافظ ابن حجر فرحم الله الجميع ويكفيه فخرا كتابه التنكيل التنكيل لما في تأنيب الكوسر من المجازفات والأواطين من أجل ما كتب في قواعد علم الرجال في عصره يدل على استيعاب هذا الرجل وإمامته لعلم الرجال رحمه الله تعالى عليه وهو قليل التأليف وينطبق عليه قول القائل قليل منك يكفيني وما قليلك يقال له قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقبل هؤلاء الأعلام ومعهم وبعد كل منهم من خيار العلماء ورفعائهم أعلام جرى الرجوع إلى مؤلفاتهم لكن هؤلاء أكثر من تأثّر التأصيل بهم وبكتبهم وقبل هؤلاء الأعلام ومعهم وبعد كل منهم من خيار العلماء ورفعائهم جمع رفيع أعلام جرى الرجوع إلى مؤلفاتهم والتعويل على كلامهم وسيمر الناظر بالناظر التصريح بأسمائهم وما منا إلا له مقام معلوم رحم الله الجميع أمين وإن وإياهم كما قال من وافقته في كنيته واسمه واسم أبيه شيخ البصرة الإمام القدوة أبو عبد الله بكر بن عبد الله هذا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وأبو بكر بن عبد الله المزلي وكنية الشيخ بكر أبو عبد الله المتوفى سنة ست بعد المئة رحمه الله تعالى في رواية ابنه عنه سمعت انسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا اني فيهم لقلت قد غفر لهم وهذا من التواضع العجيب يعني بكر بن, عبد بكر بن عبد الله المزل رحمه الله تعالى التابعي الجليل يقف في عرفة يقول لولا أخذته رقعة وراى الناس من حولي يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل قل ولا أني فيهم قلت قد غفر لهم ينع على نفسه قال الزهبي رحمه الله تعالى قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها على أن إدلاء إمة العلم والدين في القديم والحديث لم يمنع التعقيب مع إدلائنا لهم فإننا نتعقب أقوالهم إذا ظننا خطأهم لم يمنع التعقيب والتصحيح إذ قبلت القصد للجميع الوصول إلى الحق فكلنا يريد الوصول إلى الحق ولهذا فلا عيب ولا ملام إذا رأيت شيئا من هذا في هذا التأصيل قال ابن القيم, قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولولا أن الحق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان كل ما عاد الله ورسوله فماخوذ من قوله ومتروك وهو ارضه الوهم والخطا لما اعترضنا على من على لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في مقامات الايمان ومنازل السائرين كالنجوم الدراري ومن كان عنده علم فليرشدن اليه ومن رأى في كلامنا زيفا أو نقصا أو خطا فليهدي إلينا الصواب نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم والله أعلم وهو الموث انتهى يقول رحمه الله تعالى وإني وإن جردت ذكرهم من شريف ما لهم من الألقاب طلبا للاختصار يعني إذا وجدنا وقل قال ابن تيمية قال الذهبي قال فهو هذا من باب اختصار وإلا هم في نفسه أجل وأكرم ومعلوم أن الأصل إنزال كل منزلته فلهم ما لزمهم من شريف الألقاب العلمية والرتب العلية لكن لم ألتزم ذكرها غالبا للاختصار والعجب أن فضيلة هذا الشيخ العلامة مع كونه من حملة الدكتوراه إلا أنه ما كتب يوما على كتاب من كتبه بل وكانت من أبغض الألفاظ إليه ما كتبها يوما ولا أحبها ولا أحب أن تذكر ولا أن يذكر بها رحمة الله تعالى عليه وطيب الثراء ومقامهم في قلوبنا يجل عن الوصف وهذه حقيقة, وهذه حقيقة إنزالهم منزلتهم وقد التزمت جهدي ما هو أنفع لنا ولهم وهو الدعاء لهم رقما أو نطقا يعني الانفع لنا ولهم اني أدعو لهم رقما أي كتابة أو نطقا حتى ولو لم يذكرها في في في مكتوبة فقد ذكرها نطقا فنحن ايضا نترحم عليهم حتى ولو لم يكن مكتوبا الترحم فيما أسوقه من كلام. أما في حال النقل لكلام غيري فأتبع الأصل المنقول منه يعني إذا كان هو الذي ينقل طيب ويسوق فهو يترحم كتابة أو نطقا لكن إذا كان ينقل عن غيره فهو ملتزم بما يوجد في كتب الغير فأتبع الأصل المنقول منه فإن كان فيه ذلك كتبته وإلا اكتفيت بالمطق به محافظة على القصر يعني هل يدعى للعلماء يترد على الصحابه نعم طب نفترض أنك تنقل من أصل موثوق به لكن هذا غير مكتوب فلا تكتبه ولكن تتلفظ به محافظة على ما يوجد في الاصل فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء واوفاه ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم نسان صدق في الاخرين وحشرنا معهم بمنه وكرمه إنه الرحيم ثم سيتكلم رحمه الله تعالى عن بحوث هذا التأصيل وأنه جعله على مقدمة وكتابين ثم يفصل المقدمات ما هي والكتاب الأول ما هو وما فيه من أبواب والكتاب الثاني ما هو وما فيه من أبواب فنقف عند هذا إن شاء الله في تفصيل أمر الكتاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنى باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغا من ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آل